يا أيها الذين آمنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أن الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دم رَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللهم الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وآمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.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 Aferman كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي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 استغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا ونزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك, ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ على قلوب أَقْفَالُهَا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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم؟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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم